بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة علمه شديد القوة ذومرة فاستوى ذومرة فاستوى وهو بالأفوق الأعلى وهو بالأفوق الأعلى ثم مدنا فتدلأ ممدنا فتدلأ فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفت ما على ما يرى. أفت على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عند سدرة عند اجنه المأوى عند اجنه المأوى اذ يغشى السدره ما يغشا اذ يغشى السدره ما, ما زاغ ماذا وما قرا ماذا غلب صوم وما قرا لقد را من آيات ربه الكبرى لقد رأي من آيات ربهم الكبرى أفرأيتم اللات والعزة أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى, ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن تسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآبا ظَنَّ وَمَاتَ وَالْأَنْفُسُ يَتَرَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَاتَ وَالْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمَّ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى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 وم شيئا إلا من بعد أن يذن الله لمن يشاء ويغضب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون تسمية وما لهم به من علمٍ إن يتبعون إلا أظن وما لهم به من علمٍ إن يتبعون إلا أظن وإن أظن لا يغني من الحق شيئا وإن أظن لا يغني من الحق شيئا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 وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسناء. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في بطون أمّاتكم. بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في بطون أمّاتكم. فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقا هو أعلم بمن التقا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكد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 ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَارَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَارَى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 إنهم كانواهم أظلم وأطغى إنهم كانواهم أظلم وأطغى والمؤثفة أهو والمؤثفة أهو فغشى ما غشى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الأزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه ليس لها من دون الله كافه أف من هذا الحديث تعجبون؟ أف من هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون؟ وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون؟ وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدو؟ فاسجدوا لله واعبدو؟